بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لاجرا غير ممنون على خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تقع المكذبين وادوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف لهين هما بِنَمِيمٍ مشاء بنميم الْخَيْرِ مُعْتَدٍ للخير معتد بَعْدَ عطل من بعد ذلك ذنين نذا مال وبين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم ناسون فنغدوا على حرفكم إن كنتم فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتابون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 أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم أم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن الساقين ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون أشعة أبصرهم ترهقهم لله، و قد كانوا يدعون إلى السجون وهم سالمون، فذعني وَمَن يُكذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ تَنَسَّدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِلَ لَهُمْ إِنَّكَ إِدِيمَتِ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مثقلون أَمْ عَنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكبون لولا نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليذنقونك بأبطارهم لما سمعوا الذكر لما سمعوا